<تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يذي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له <تصفيق> وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إن وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا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 وأن يجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه نستكمل ما مبدأناه من التعليق على الدولة الأموية وكنا قد توقفنا في المرة الماضية عند أو بعد خلافة يزيد بن معاوية الأول وقلنا فيه بمجمني قول أهل السنة والجماعة كما قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله الناس في يزيد طرفان ووسط قوم يعتقدون أنه من الصحابة أو من الخلفاء الراشدين المهديين أو من الأنبياء وهذا كله باطل وقوم يعتقدون أنه كافر منافق في الباطل وأنه كان قصبا في أخذ ثائر كفار أقاربه من أهل المدينة ومن بني هاشم وكل القولين باطل يعلم بطلانه يعلم بطلانه كل عاقل فإن الرجل ملك من ملوك المسلمين وخليفة من خلفاء المسلمين وقلنا فيه بقول الإمام أحمد نحن لا نحبه ولا نكره له حسنات وله سيئات طوف يزيد ابن معاوية في شهر ربيع الأول سنة 64 من الهجرة النبوية عن 35 سنة وعهد بالخلافة لابنه معاوية الثاني ابن يزيد نعم 64 64 صفحة 27-64 وعهد بالخلافة إلى ابنه معاوية الثاني ابن يزيد تولى الخلافة معاوية الثاني ابن يزيد سنة 64 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمره ذلك إذاك 21 سنة ولم يكن معاوية إذاك أو الشخص المناسب لهذا المكان لكنه تولى الخلافة بناء على عهد أبيه وكان زاهدا في السياسة راغبا في التنسك والعبادة وكان يعاني من شدة أو من أمراض كثيرة فآثر أن يتنازل عن الخلافة وإعادة الأمر شورى بين المسلمين وخطب في الناس قائلا إني نظرت في, أمرك إني نظرت في أمركم فضعفت عنه فابتغيت لكم رجلا مثل عمر بن الخطاب رحمه الله حين فزع إليه أبو بكر فلم أجده فابتغيت لكم ستة في الشورى مثل عمر فلم أجدها فأنتم أولى بأمركم فاختاروا من أحببتم وقيل له لو استخلفت قال لا أتزود بمعرارتها وأترك حلاوتها لمن أمي ودخل معاوية إلى بيته وأوصى أن يصلي بالناس في ذلك الوقت الضحاك ابن قيس حتى يقوم لهم خليفة ولم يخرج من بيتي في هذا الوقت حتى مات بعد ثلاثة أشهر وأربعين يوما على اختلاف في الروايات وقيل أنه مات مسموما على أيدي بعض بني أمية الذين صخطوا عليه وعلى فعله وخشوا أن تضيع الخلافة من بني أمية ولم يكن عمل معاوية الثاني هذا العمل أنه ترك الأمة بلا خليفة وبلا راعي لم يكن هذا العمل عملا صوابا أو رشالا مع تقديرنا لسمو مقصده ونبل تضحيته إلا أنه وضع الأمة في مأزق شديد دون أن يساعدها على الخروج منها وعرض وحدتها إلى التمزيق وكان أولى به أن يعقد مجلسا من أولى الرأي وقادة الأمة شبيها باجتماع السقيفة يوم بني ساعدة أو مجلس سورة عمر بن الخطاب المكون من ستة ويكل الأمر إليه أو يستخير يستخير الله عز وجل ويختار أرشادهم كما فعل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه من قبل أو كما فعل سليمان بن عبد البلك من بعد وكانت النتيجة نتيجة هذا التصرف أن الأمر قد استفحل واستفحل أمر عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وكان ثائرا بالحجاز وبايعته معظم الأمصار حتى أمير دمشق معاصمة الأمويين وظهرت الخوارج والشيعة في العراق وغيرها من البلدان وبرزت الفتن على أشدها وبرزت فتن العصبية بين ربيعة ومضر واليمنية في المشرق وبلاد الشام وانتهى بذلك الفرع الأموي السفياني والرياح تعصف بيحدة المسلمين وتهدد دولتهم انتقل أو انتقلت الخلافة من الفرع المروان إلى الفرع المرواني من بني أمية عندما اهتز العرش الأموي في دمشق عقب وفاة يزيد وتنازل معاوي الثاني اجترأ أهل الحجاز على الأمويين الموجودين في مكة والمدينة واضطر عسكر الشام المحاصر لابن الزبير في مكة إلى الانسحاب بقيادة الحسين ابن نمير وقرر الأمويون المقيمون بالمدينة الرحيل معهم وقالوا لا تبرحوا حتى تحملونا معكم إلى الشام أما في الشام فقد وقع انقسام بين اليمنية والمغرية فأعلم القيسية الهم المضرية على رأسهم الضحاك بن قيس الفهري أمير دمشق الدخول في طاعة ابن الزبيل بينما تمسك اليمنية على رأسهم قبيلة كلب في الأردن وبادية الشام بالدفاع عن البيت الأموي والعمل على انهاضه من كبوته مرة أخرى باعتبارهم أصهار معاوية وأخوال ابنه يزيد وأصحاب المصلحة في استمرار الدولة الأموية وكان زعيمهم إذ ذاك حسان بن مالك ابن بحدل الكلبي وطالب بمبايعة خالد ابن يزيد وكان صبيا صغيرا فلن يلقى هذا الرأي إجماعا ولا قبولا من أحد ورأى فريق آخر من أنصار بني أميتا وعلى رأسهم الحسين بن أمير سالف الذكر أن خالد ابن يزيد لم يكن ندا لابن الزبير ولن يقنع العرب ببايعته وقالوا لا تأتينا العرب بشيخ ونأتيهم بصبي وفي العراق طمع عبيد الله بن زياد في الخلافة بعد أن خل الميدان من شيوخ بني أميتا وقال لأهل البصرة إن أنير المؤمنين يزيد بن معاوية قد توفي واختلف أهل الشام وأنتم أكثر الناس عددا وأوسعهم فناء أو فناء فاختاروا لأنفسكم رجلا ترضونه لدينكم وجماعتكم فكان أهل البصرة يتظاهرون أمامه بمبايعته علنا ثم يسخرون منه سرا واجتمعوا في النهاية على مبايعة ابن الزبير فاضطر ابن زياد إلى أن يفر إلى الشام في شعبان من سنة 64 من الهجرة وتمكن الخوارج الأزارقة في هذا الوقت من السيطرة على الأهواز وتمكنت جماعة أخرى من الخوارج من السيطرة على مصر وبايعوا مع أهل مصر ابن الزبير مرة أخرى لكن الرياح لم تسر كما يشتهي ابن الزبير الذي ظم أن الخلافة قد اقتربت إليه فقد كانت الأحداث تدخل له فارسا مغوارا أمويا لكنه لم يظهر وكان له موقف أذكره لكم إن شاء الله في موضوعه ذكرته لكم العام الماضي ونبهتكم على هذا الاسم وهو الحكم معا مروان بن الحكم ابن العاص قلت لكم أذكر هذا الاسم لأننا سنحتاجه في العام القادم مروان بن الحكم ابن العاص خرج من المدينة مع قومه خوفا على أنفسهم عندما طردهم منها ابن ابن زبير فخوفا على أنفسهم فكر في البداية أن يسير إلى ابن الزبير في مكة فيبايعه فلحق به في الطريق عبيد الله بن زياد وعدد من أنصار بني أمية الفارين وقالوا قد استحيينا لك وأنت كبير قريش وأنت سيدها تنضي إلى أبي خبيد كنية ابن الزبير فتبايعه فقال له مروان ما فات شيء بعد فكانت هذه العبارة نقطة تحول هامة في تاريخ بني أمية بل وفي تاريخ الدولة المسلمة كلها فقد اتخذ مروان بن الحكم قراره بالدفاع عن ملك بني أمية حتى النهاية والدف حوله أنصار من البيت الأموي ومواليهم من اليمنية فسار إلى دمشق مرة أخرى وهو يردد في نفسه ما فات شيء بعد شوف كلمة؟, كلمة أعادت ملك أم مرة أخرى ما فات شيء بعد وبدأ مروان على الفور خطوات نحو العمل الجاد وذلك لرأب الصدع وجمع الشمل مرة أخرى وكان موفقا في خطواته كلها فالخطوة الأولى عقد مؤتمرا في مكان يسمى الجابية سنة 64. واتفق فيه الحاضرون على اختلاف مشاربهم على ضرورة بقاء الخلافة في الشام واستمرارها في البيت الأموي ثم التقوا جميعا على مبايعة رجل واحد منهم وهو مروان بن الحكم وتراجع حسان بن مالك بن بحدن عن رأيه في تولية خالد بن يزيد نزولا على رأي الجماعة أو على رأي الأكثرية وقال لهم رأيي لرأيكم تبع <تصفيق> رأيي لرأيكم تبع وجاء قرار المؤتمر الذي عقده مروان مرضيا لجميع الأطراف الذين حضروا أن تكون البيعة لمروان بن الحكم وأن يكون خالد بن يزيد ولي عهده ثم يأتي بعده عمر بن سعيد ابن العاص والملقب بالأشدق وذلك لفصاحته وكانت الخطوة التالية التي تلت عقده للمؤتمر هي خوض الموقعة الحاسمة ضد القيسية الذين بايعوا بالشام لابن الزبير <تصفيق> وعلى رأسهم الضحاك ابن قيس وعبى مروان أنصاره <تصفيق> وعبى مروان أنصاره من قبائل اليمن وهي كلب ورسال والسكون وكندة وطي وقادهم بنفسه في معركة مروعة فقادهم بنفسه في معركة مروعة في مرج في مرج راهط استمرت هذه المعركة أو استمرت رحى هذه الواقعة عشرين يوما واستطاع أن يحقق الانتصار لنفسه في شهر محرم سنة خمس وستين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد هذه المعركة الفاصلة أصبحت الشام كلها تدين له وفي يديه وفت هذا الانتصار في عبد ابن الزبير وفي أعدائه فتخاذل معارضه في مصر وتمكنت قواته من دخولها بعد قتال يسير وذلك في شهر جمادى الأولى سنة خمس وستين وولى عليها ابنه عبد العزيز بن مروان الذي بنى مدينة حلوان الآن ثم كانت الخطوة الثالثة أمام مروان أن يحسم قضية ولاية العهد من بعده لصالح أبنائه فمهد لذلك بخطة بدأت بزواجه من فاخته أم خالد ابن يزيد اللغة أمين ولي عهده فتزوج بأمه وأصبح بذلك بمثابة الأرض لقالد بن يزيد وصار هو بمثابة ربيب عنده ولم يجد حرجا في نقل ولاية العهد لابنه الأكبر عبد الملك بن مروان دون دون أن يثير النخوص ضده ولكن هذا القرار لم يعجب الوالي الثاني من بعده وهو عمرو بن سعيد الأشدق فأسرها إلى حين وأعلن بعد ذلك ثورته على عبد الملك بن مروان وانتهى الأمر من يقتله في سنة سبعين من الهجر أما مروان توفي مروان في رمضان سنة خمس وستين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وتقلد الخلافة لعبه ابنه عبد الملك واستمرت الخلافة منذ ذلك الحين في الفرع المرواني أو فرع أبي العاص ابن أمية أو من أمية أردت أن أذكر لكم ترجمة مختصرة لمروان بن الحكم لأن مروان بن الحكم أفتري عليه في بعض المواضع في التاريخ سنذكر شيئا يسيرا من سيرته أو نتكلم عنه بترجمة يسيرة لأن مروان بن الحكم كان مقطة تحول في تاريخ بني أمي يعني إحنا حيمر علينا أسماء كتير لكن الأسماء البارزة التي لها أثر ها سنذكر لها ترجمة حتى يكون عندنا إيه خلفية ومعرفة بها يعني ذكرنا معاوية بن أبي سفيان لأنه مؤسس الدولة ذكرنا يزيد لأن الخلاف ضار حوله كثير وسنذكر مروان بن الحكم ولم نذكر مثلا معاوية بن يزيد الأول أو معاوية معاوي الثاني لو نذكر رو ترجمة لأن الأمر لم يكن له كبير أو عليه كبير عمل مروان بن الحكم ابن أبي العاص ابن أمية القرشي الأموي المدني كان يقال له بأبي عبد الملك أو كان يلقب بأبي عبد الملك ويقال أبو القاسم وكان اسماً قديماً لعبد الملك ويقال أبو الحكم ولد في العام الثاني من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم على قول الجماهير وقيل بأنه ولد في عام ثلاثة أو عام أربع لكن هذا القول ضعيف وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الفتح سنة ثمانية من الهجرة وكان عمره إذ ذاك ست سنوات فمن الناس أو من العلماء من عده صحابيا مثل الذهبي وابن حجر ومنهم من استصغر سنه عند الرؤية فجعله من كبار التابعين أو تابعيا مخضرما ذلك لأن أباه ما لبث أن تحول إلى الطائف ولم يسكن بالمدينة توفي سنة خمس وستين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بدمشق وروا عن عذب كبير من الصحابة منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وروى عنه أيام عاوية سهل بن سعد وهو أكبر منه سمنا وأكبر منه قدرا لأنه من الصحابة وروى عنه أيضا عدد من أفاد التابعين مثل علي بن الحسين بن زيد علي بن الحسين زين العابدين وعروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وأخرج حديثه البخاري أبو داود والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجدة وهو ثقة بإجماعهم جميعا وكان يعد من الفقهاء. نزل إلى المدينة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان كاتبا لعثمان بن عفان وحاول منع القتل من قتل عثمان رضي الله عنه أرضاه لكنه فشل في ذلك وهو المفترع عليه في قضية الكتاب الذي دسه عبد الله بن سال اليهودي ها دس عبد الله بن سال اليهودي أنه يأمر والي مصر عبد الله بن النصرح أن يقتل هؤلاء الثوار إذا عادوا إلى ديارهم وهو الذي ألب عليه هؤلاء الخوالج مرة أخرى حتى خرجوا على عثمان بن عفان فكان من ضمن الأقوال التي قيلت أن هذا الخطاب الذي كتبه مروان بن الحكم بن دون علم عثمان بن عفان وهذا اختراء كما سنبين ذلك إن شاء الله وتمارك تعالى كان كاتبا لعثمان رضي الله عنه أرضاه وحاول منع القتلة من قتل عثمان إلا أنه فشل في ذلك وشهد الجمل مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاه ثم انتقل إلى معاوية في صفين، ثم ولي إمرأة الحجاز، وعاش معظم حياته في المدينة حتى أخرجوا منها كما ذكرت لكم قبل قليل أيام خلافة يزيد، فخرج إلى الشام وضوء عليه بالخلافة بعد موت بعد موت معاوئ ابن يزيد ابن معاوية بن, يزيد بن معاوية بالجابية فسيطر على الشام ثم على مصر ولا ابنه عليها، وكانت خلافته تسعة أشهر، قال الحافظ بن حجر وقد اعتمد. حتى مالك على حديثه يعني كان مالك يعتمد على حديثه ورأيه وقال المؤرخون ابن خلدون في مقدمته الشهيرة وكذلك كان مروان بن الحكم وابنه وإن كانوا ملوكا لم يكن مذهبهم في الملك مذهب أهل البطالة والبغي إنما كانوا متحرين لمقاصب الحق جهدهم إلا في ضرورة تحملهم على بعضها مثل خشية افتراق الكلمة الذي هو أهم لديهم من كل مقصد يشهد لذلك ما كانوا عليه من الاتباع والاقتداء وما علم السلف من أحوالهم ومقاصرهم فقد احتج مالكم في الموطأ بعمل عبد الملك بن مروان أما مروان فكان من الطبقة الأولى من التابعين وعدالتهم معروفة وقال القاضي أبو ذكر بن العربي في كتابه العواصم من القواسم رجل عدل من كبار الأمة عند الصحابة وفقهاء المسلمين وثيرت حوله مجموعة من الشبهات منها خروج أبيه إلى الطائف يزعم بعض أعداء بني أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي طرد الحكم والد مروان إلى الطائف ولكن هذا الزعم ليس له إسلام صحيح وقد فند شيخ الإسلام ابن تيم رحمه الله هذه الشبهة ورد عليها وبين أن الحكم قد خرج طوعا بعد إسلامه إلى الطائف وأقام هناك فلما تولى عثمان الخلافة استدعاه إلى المدينة قال شيخ سامري تيمية في منهاج السنة النبوية وقد ذكر غير واحد من أهل العلم أن نفي الحكم باطل يعني لم ينفي نبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا باطل فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفي إلى الطائف بل هو ذهب إليها بنفسه وذكر بعض الناس أنه نفاه ولم يذكروا لذلك إثنادا صحيح أيضا اتهموه بأنه كان يعادي آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه كذبة شيعية والراغضي ليس له إسناد صحيح بل كان مروان كثير التعظيم لبني هاشم وكان على صلة قوية بهم وما يردده بعض الجهلة من أنه كان يسب آل البيت هو أمر مناقض لما هو متواتر عنه لحبه إياهم وحبهم له فهو يروي الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويروي الحديث عن علي زيد بن العابدين بن الحسين قال شيخ الثاني تيمية وكذلك علي بن الحسين أخذ العلم على عن غير الحسين أكثر مما أخذ عن الحسين فإن الحسين قتل سنة 61 وعلي صغير فلما رجع إلى المدينة أخذ من علماء المدينة فإن علي بن الحسين أخذ من أمهات المؤمنين عائشة ومسلمة وصفيه وأخذ عن ابن عباس والمصر بن مخرمه وأبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم ومروان بن الحكم وعن سعيد بن المسيب وعن غيرهم وهذا لا يكون قط لو أن علي زين العابدين كان يشك في علم مروان أو كان بينهما خصوم وقد ذكر الإمام الذهبي في سير عالم الولاء في المجلد الرابع في صفحة 389 روى شعيب عن الزهري قال كان علي بن الحسين من أفضل أهل بيته وأحسنهم طاعة وأحبهم إلى مروان وإلى عبد الملك قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال سمعت الشافعية يقول لما انهزم الناس بالبصرة يوم الجمل كان علي بن أبي طالب يسأل عن مروان بن الحكم فقال له الرجل يا أمير المؤمنين إنك تكثر من السؤال عن مروان بن الحكم فقال تعطفني عليه رحم رحم ماسة تعطفني, تعطفني عليه رحم ماسه وهو مع ذلك سيد من شباب قريش وهذا من ثناء علي بن أبي طالب يعني لو كان هو يضغي علي بن أبي طالب كان علي يثني عليه لكن علي كان يثني عليه وكان يحبه بل كان يبحث عنه خوفا عليه من يكون قد أصيب في القتل وهذه القصص التي تروى في اتهام معادات أهل البيت ما يرويها إلا يعني الضعفاء أمثال عمير بن إسحاق الذي قال عنه ابن معين لا يساوي شيئا وقال الهبي فيه جهالة والتشيع ظاهر في روايته وقد يعني ذكرت كثيرا هذه الروايات في بعض كتب الأحاديث النبوي أما عن دوره في فتنة مقتل عثمان لأننا قلنا بأنه كان كاتبا لعثمان رضي الله عنه وأرضاه كان كاتبا في خلافته وزعم أدباع عبد الله بن سبأ اليهودي أن عثمان كتب إلى والي مصر كتابا بقتل زعيمهم فرجعوا إلى المدينة وحاصروا عثمان مرة أخرى حتى قتلوه وهذا الكتاب المزعوم الذي قيل بأن مروان كتبه على لسان عثمان بقتل محمد بن أبي بكر ومن معه كذب وزور وبهتان كما بين ذلك العام الماضي بالأدلة ومن شاء فليرجع إلى كتابات الدكتور خالد كبير علال في هذه المسألة فلم يكتب شيئا من ذلك ولو صح ما زعموه فكيف عرف أهل العراق بالكتاب المزعوم وقد ساروا ثلاثة أيام شرقا وهؤلاء ثلاثة أيام غربا ثم عادوا جميعا في وقت واحد على المدينة وقد زوروا على لسان عائشة وعلى لسان علي بن أبي طالب وعلى لسان أمهات المؤمنين وعلى لسان كثير من الصحابة كتبا مماثلة فهل يشك أحد أنهم قد زوروا مثل هذا الكتاب على مروان بن الحكم لا يشك أحد عاقل في ذلك أما عن مقتله لطلح ابن عبيد الله وهذه فرية الأخرى افترها عليه أعداؤه أنه الذي قتل طلح ابن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة يوم الجمل يزعم الواقدي طبعا والواقدي كذاب وله يعني أكاذيب كثير يزعم أنه أن مروان بن الحكم لما قاتل يوم الجمل ثم رأى انكشاف الناس نظر إلى طلحة بن عبيد الله كما أقول لحضراتكم أحد العشر بشري من الجنة واقفا فقال والله إن دم عثمان إلا عند هذا هو كان أشد الناس عليه فرماه بسهم فقتله وطبعا هذه يعني من أسمج الكذبات كيف يكون هو بجيش طلحة وكلاهما يقاتل دفاعا عن دم عثمان فيقوم ويغدر به فيقتله ازاي يعني ومروان يعلن علم اليقين أن طلحة بن عبيد الله لم يشارك في قتل عثمان في... لم يشارك في دم عثمان خاصة أن مروان كان يدافع عن عثمان بالدار وقد شاهد بعينه قتل عثمان الذين حاصروه ودخلوا عليه ومعلوم عند الجميع أن طلحة لم يحرر على عثمان أبدا بل أرسله ولله محمد ليدافع عن عثمان من القتل ويشتهر أن محمد بن طلح كان يقول أنا ابن من حامى عليه بأحدي ورد أحزابا على رغم معدي ولما قتل عثمان كان طلحة من أشد الناس سخطا لمقتله فخرج يطالب بذنه بعد ذلك ويبذل في ذلك روحه ومهجته وهذه كذبة سمجة تروج لفكرة باطلة شيطانية أما الصحابة الذين تآمروا على مقتل عثمان رضي الله عنه أرضاه وذلك حتى يعني يحدث الفتنة في قلوب هذه الأمة ببغض أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم أما عمدة هذه الأساطير فهما رجلان عن يحيى بن سعيد العنصاري وقد ذكر عدة روايات في ذلك الأمر لا يعني لم أطيل على حضراتكم فيها كلها يعني ما بينها كذب ووضع وإفتراء على الله تبارك وتعالى أما من روا الأسطورة غير هؤلاء فكانوا صغاراً يعني من رواها غيرهم كانوا صغاراً مثل محمد بن سيرين ومعروف أن محمد بن سيرين هورد لسنتين بقيتها من خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه يعني سنة 32 من الهجرة فلا تقبل هذه الرواية منه لأنه كان رضيعاً يعني هل يعقل أن طفل رضيع يعلم بقصة مقتل عثمان بن عفان وكان رضيعاً إلا إذا كان قد حكاها, حكاها له أحد لم عندما كبر فلا يمكن أن ينقل هذه الرواية أو يتحمل هذه الرواية بنفسه. أي من قصة اتهام مروان بقتل طلحة يعني يلزم منها أمور خطيرة يعني حتى إذا يعني نرد عن هذه الشيء الفرية العظيمة لأنه يلزم منها أمور عظيمة وخطيرة منها أن مروان ابن الحكم مجرم مجرد مجرم وقاتل عمدا من غير تأويل، فهو ساقط العدالة، فلا يجوز أن تقبل له رواية ومع ذلك فجميع علماء الحديث ورواة الحديث أخذوا مروياته واحتج بها فقهاء الأنصار فكيف يحتجون بقاتل واحد من العشر من البشرين من الجنة؟ إذن دي ضربة فين؟ ضربة مقتل، هذه الشبهة ضربة مقتل، أولا تسقط عدلة الصحابة ثانيا تشكك فيما بين يديك من من الكتب والعلم ها كيف تقبل رواية مثلا رجل التهم بقتل طلحة بن عبيد الله وهو أحد العشر المبشرين بالجنة كذلك فيه تهمة لامير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه حيث جعله أمين سره وكاتبة, وكاتبه وهو لا يستحق ذلك وفيه أيضا تهمة لطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أنه كان ممن أعانى على عثمان رضي الله عنه أو ألب عليه وفيه تهمة خطيرة أيضاً المعاي بن أبي سفيان كيف يولي قاتلا فاسقا على خير بلاد المسلمين وهي مدينة المنورة والقصة على نكارتها ليس فيها حديث واحد متصل ليس فيها حديث واحد متصل أنا عرضت رأي أن فقط يعني هذه الجملة أو أو رأي أن هذه الشبهة ليس لها وزن وليس لها قيمة وإن تتبع يعني الروايات ومن تتبع القصص التي جاءت في هذه يعلم أنها تدور ما بين الضعف والنكارة والوطن يعني لا خطامة لها ولا زمان يبقى السؤال من الذي قتل طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه أرضاه حتى ننتهي من هذه الشبهة الجواب أن الذي قتل طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه أرضاه قاتل مجهول العين لكنه معروف الحال كيف مجهول العين يعني لا نعرفه باسمه لكنه معروف أنه كان في جيش علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه ولا يعرف من هو على الإطلاق ولا يعرف من أطلق ذلك السهم الذي قتل به طلحة بن عبيد الله لأنه سهم جاء لا يعرف راميه ولا يعرف من ضرب طلحة بن عبيد الله وعلمه عند الله تبارك وتعالى وعند الله تجتمع الخصوم لكن جهة إطلاقه كانت معلومة كما قال محمد بن سعد في الطبقات أخبرنا الفضل بن بكين حدثنا أبالي بن عبد الله البجلي حدثنا نعيم بن أبي حدثنا نبعي بن خراش قال إني لعند علي جالس إذ جاء ابن طلحة فسلم على علي فرحب به فقال ترحبوا بي أمير المؤمنين وقد قتلت والدي أخذت مالي فقال أما مالك فهو معزول في بيت المال فاغذ إلى مالك فخذه وأما قولك قتلت أبي فإني أرجو أن أكون أنا وأبوك من الذين قال الله عز وجل فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سر متقابلين، فقال رجل منها مدان أعور الله أعدل من ذلك فصاح علي صيحة تباع لها أهل القصر قال فمن ذاك قال فمن ذاك إن لم نحن أولئك وهذه القصة إسنادها جيد وهو أقوى حديث أو هو أقوى حديث وأصرحه أن الذي قتل طلحة هو جماعة أن الذي قتل طلحة هو جماعة يعني جماعة علي بن أبي طالب وعلي رضي الله عنه أرضاه لم يكن يعلم من الذي قتله ولا يعرفه وهذا يكذب الخبر الشائع المشهور عند المؤرخين بأن الذي قتله هو مروان بن الحكم وهو نص في محل النزاع فكل ما سواه باطل لا يعول عليه وكان مروان أول من قدم الخطبة على الصلاة يوم العيد وهذه يعني القضية ثبتت عنه أنه هو الذي غير الخطبة وجعل الخطبة قبل الصلاة لما مسلم في صحيحه ونحن لا نوافقه على ذلك ولو كان قصده سليما لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع وجمهور الآئمة والعلماء على أنه لا يجوز له ذلك ولا يجوز لغيره لأن العبادة توقفية والرواية التي تبين مقصد مروان من تقديم الخدمة رأها ابن عساكر لكن مهما كان نقول العبادة توقفية ولا يجوز لأحد بحال من الأحوال أن يغير ولا أن يبدل شرع الله ولا شرع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أيضا هناك أمر آخر وهو الخروج على عبد الله بن الزبير قال ابن حزم في مروان ما نعلم له جرحه قبل خروجه على أمير المؤمنين علي عبد الله بن الزبير وقال في رسائله وهو أول من شق عصى المسلمين بلا تأويل ولا شبهة يعني بخروجه على من؟ على عبد الله بن الزبير طبعا هذا غلط فاحش بل أول من شق عصى المسلمين في ذلك الوقت هو عبد الله بن الزبير نفسه إذ خرج على يزيد الذي بايعه أكثر من ستين من صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقبلت الأمة باعته بعد أن والله من؟ معاوية بن ابن سفيان لكن عبد الله بن الزبير والذي خرج على مين؟ على يزيد بعد أن أقرت التون صحابيا ببيعة مين؟ ببيعة يزيد ولم يكن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه وهو أفضل وأفقه أهل زمانه راضيا عن معارضة ابن الزبير لخلافة يزيد حيث أن يزيد ابن معاوية في نظره يعني في نظر ابن عمر كان يمثل خليفة شرعي للمسلمين وأنه قد أعطاه البيعه، ولذا كان لا يجوز الخروج عليه، وقد كان رضي الله عنه وأرضاه يعلم نتائج معارضة ابن الزبير، وأنه ستكون هناك حرب وقتال وفتنه يقتل فيها الناس، وتقتل فيها الأمة، وتعطل فيها الثغور، وتوقف فيها الجهاد، إلى غير ذلك من المفاسد التي يعتقد ابن عمر أنها ستحدث، لا محال إذا استمر ابن الزبير في معارضته. لي يزيد ابن معاوية فأعلن بأن قتال ابن الزبير إنما هو قتال لأجل الدنيا وأخذ يخبر الناس بذلك ويحذرهم أن قتالهم ومنازرتهم لابن الزبير إنما هو قتال على الملك فقط لكن ابن الزبير ومن معه كانوا يعني لا ينظرون إلى ذلك وكان ينظر ابن الزبير ومن معه على أنهم بغا وتمنى يعني مقاتلتهم لبغيهم على بني أمية ولم يكتفي ابن عمر بذلك بل كان دائم المناصح لابن الزبير ويحذره من عواقب الفتن وكان يعرفه بأن نهاية هذه المعارضة ستكون بئيسة وليت ابن الزبير قد سمع أو استجاب له ولباقي فقهاء الصحابة قال الذهبي فليته أي ابن الزبير كف عن القتال لما رأى الغلبة بل ليته لا التجأ إلى البيت نعوذ بالله من الفتنة الصماء طبعا ابن الزبير لما التجأ الى البيت اضطر الحجاج بن يوسف ان يضرب البيت بالمنجنيق ضربت الكعبة بالمنجنيق حرقت الكعبة بسبب الاتجاه من عبد الله بن الزبير الى الكعبة وكان ابن عباس رضي الله عنه من اشد المعارضين لموقف ابن الزبير ولم يبايعه بعد وفاة يزيد وكان يصرح بانه اذا كان تحت حكم بني امية خير له من حكم ابن الزبير ويحمله جزءا من المسؤولية عن إحلال القتال ببيت الله الحرام وكان عبد الله بن عمرو بن العاص وكان هناك صحابة آخرون يرون أن قتال ابن الزبير إنما هو من أجل الملك والدنيا مثل الصحابي الجليل أبي برجة الأسلمي وجنده ابن عبد الله البدلي وكان ابن عمر كما ذكرت قبل قليل يحمل ابن الزبير مسؤولية إخراج أمويين من المدينة مما يدل على الترابط الوثيق بين آآ يعني آآ الثورتين ولقد قال ابن حجر في ترجمة مران بن الحكم ولم يزل بالمدينة حتى أخرجهم منها ابن الزبير وكان ذلك من أسباب وقعة الحرة كما سنذكر إن شاء الله عز وجل إذ أما محاصرة الأمويين من قبل أهل المدينة ذكرت أهل الشام بمحاصرة الثوار بمحاصرة القتلة المجرمون لخليفة المسلمين البريء المقتول عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه فلما انهزم أهل المدينة والصبيان قال ابن عمر بعثمان ورب الكعبة فلذلك ندم قبل وفاته على عدم قتاله لهذه الفئة الباغية وحين سئل عن الفئة الباغية قال ابن الزبي بغى على بني أمية فأخرجهم من ديارهم ونكث عادهم كما ذكره الذهبي في تاريخ الإسلام وذكر ابن عساكر أيضا في تاريخه عن حمزة بن عبد الله بن عمر أنه بينما هو جالس مع عبد الله بن عمر إذ جاءه رجل من أهل العراق فقال له يا أبا عبد الرحمن إني والله لو حرست على وإنني والله لو حرست على أن اسم تسمتك يعني أن أكون في هديك تسمتك وأقتل بك في أمري ثرقة الناس فاعتزل الشر ما استطعت وإني أقرأ آية في كتاب الله محكمة قد أخذت بقلبي فأخبرني عنها فقل لي في قول الله عز وجل وإن قايتان من المؤمنين اقتتلوا أخبرني عن الآية فقال له عبد الله بن عمر ما لك ولذلك انصرف عني فقام الرجل وانطلق حتى ثوارى منا سواده فأقبل علينا عبد الله بن عمر فقال ما وجدت في نفسي شيء من أمر هذه الآية إلا ما وجدت في نفسي من أن أقاتل هذه الفئة الباغية كما أمر الله فقال حمزة فقلنا له ومن ترى الفئة الباغية قال ابن عمر ابن الزبي على هؤلاء القوم فأخرجهم من ديارهم ونكف عهده وأيضا من الشبه التي تورد على مروان أحاديث كثيرة جاءت في ذمه وفي سبه وفي الدعاء عليه ويروى أنه يعني أحاديث يروى أن يعني يروى قال ابن السكن كما في الإصابة يقال أنه سلم دع عليه ولم يثبت ذلك وقال الذهبي وقد وردت أحاديث منكره في لعنه لا يجوز الاحتلال بها الاحتجاج بها وعن الشعبي قال سمعت عبد الله بن زبي وهو مستند على الكعبة وهو يقول ورب الكعبة لقد لعن الرسل ما فلانا وما قد ولد من صلبهم طبعا هذه الأحاديث كلها ما بين ضعيف ومنكر ومكذوب على مروان وعلى آلي مروان بن الحكم رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة طبعا كل هذه الروايات أنا يعني لا أطيل النفس فيها ولا ألزمكم بها لكن أنا أردت بذلك أن يعني نتعرف على رجل من ممن كان له أثر بارز في الدولة الوموية وسيترتب على هذا الأثر تأثر كبير للأمة من بعده وهو مروان بن الحكم. فتوفي مروان في سنة في رمضان سنة 65 وستين وتقلد خلافته ابنه عبد الملك واستمرت الخلافة منذ ذلك الحين في الفرع المرواني أو فرع علي العاص بن أمي. أهم خلفاء الفرع المرواني يبدأ بمروان بن الحكم الذي يعد المؤسف الثاني للدولة الأموية بعد أن أصابها التصدع عقب وفاة يزيد بن معاوية وتنازل ابنه معاوية الثاني على النحو الذي ذكرناه فقد ورد مروان في سنة اثنين وجرية كما قلنا ونشأ بالطائف التي كانت مصيفا لبني أميتا وفيها كثير من بساتينهم ثم استقر بالمدينة واتخذه الخليفة الثالث عثمان بن عفان كاتبا له وشارك في فتحات أفريقيا والمغرب تحت راية والي مصر عبد الله بن سعد بن أبي الصرح ورحل إلى البصرة بعد مصر عثمان وشارك في الجمل والصفين ضد علي ثم حصل على الأمام من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبقي في المدينة حتى طرده أهلها منها سنة 64 طبعا مقصود أهل المدينة هنا كان مين لهم الغلب والشوكة مين أتباع ابن الزبير، فتوجه إلى الشام وقادته الأحداث إلى تولي زمان بني أمية على النحو بني أمية على النحو الذي ذكرناه ويعد مروان بن الحكم عند طائفة علماء الحديث من الصحابة عند طائفة منهم لأنه ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه بعض عنه بعض الأحاديث ويعتبر آخرون مثل محمد بن سعد في الطبقة الأولى من التابعين وكان ابنه عبد الملك يشتغل بالعلم والعبادة ويعد من التابعين ومن فقهاء المدينة المعدودين قال عنه نافع المدني رأيت المدينة وما فيها شاب أشد تشميرا ولا أفقف ولا أنسك ولا أقرأ لكتاب الله من عبد الملك بن مروان وقد وصفته بعض المصادر بالشدة والتجبر ونحسب أن هذا ما تقتضيه المواقف الجسابة التي كان عليه أن يجتازها فقبلها جهة الفتن والثورات من الشيعة والخوارج والزبيريين وبعض قيادات الجيش الساقطين فكان الحزم والعزم والقوة سبيله الوحيد للقضاء عليها وكان مهتما بإبراز الطابع الإسلامي لدولته في الإدارة والدواوين والنقود كما سنذكره إن شاء الله في حين أوكي. نعم أو. ده عبد الملك نعم واهتم عبد الملك بتربية أولاده وبخاصة ولي عهده الوليد وسليمان وكان يتابع تعليمهما بنفسه ويستقرئهما القرآن فيجيدان وأسند إليهما عندما كبر إمارة الحج وعندما حضرته الوفاة جمع سائر أولاده وأوصهم بتقوى الله عز وجل وطاعته والذي بنى مسجد قبة الصخرة في المسجد الأقصى وأوصى من بعده لولديه الوليد ثم سليمان وتقلّب خلافة رعده الوليد بن عبد الملك ابن عبد الملك سنة ستة وثمانين إلى سنة ستة وتسعين وكان كثير العبادة حريصا على الرعية مهتما بالضعفاء والمرضى والأخلاق والآداب العامة وفي عهده تحققت فتوحات كثيرة في المغرب والأندلس وبلاد ما وراء النهر كما سأأتي إن شاء الله وكان الوليد بن عبد الملك مهتما بالعمارة والبناء فبنى الجارع الأموي الشهير في دمشق. وأنفق عليه أموالا كثيرة حتى أنه كان قد يعني حاط بعض الجدرانه بماء الذهب وأعاد بناء المسجد النبوي مرة أخرى وزاد في مساحته وهو الذي أدخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وتولى الخلافة من بعده أخوه سليمان بن عبد الملك وكان ملتزما بالجد عزوفا عن اللهو ألزم الناس بإحياء الصلاة لمواقيتها وكانوا قبل ذلك يؤخرونها أحيانا واهتم برعاية المعوقين حتى سماه الناس مفتاح الخير واختار لأولاده مربين ومؤدبين من أهل العلم والفضيلة وأعتقى كثيرا من الرقيق وكساهم واختتم خلافته خير ختام فأوصى بالخلافة بعده لأرشل بني أمية وأكثرهم طقا وصلاحا وهو عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه وازدادت الخلافة بعمر بن عبد العزيز سنة 99 إلى سنة 101 الذي يعده جمهور أو جماعة من علماء المسلمين بأنه خامس الخلفاء الراشدين فرد أموال أسرته إلى بيت المال واعتبرها مظالم وبدأ بنفسه وبزوجه فاطمة بنت عبد الملك وألزم عماله بالعدل والرفق ونهى عن استخدام العنف في جميع الخراج والجزية من المسلمين وأهل الذنة على سواء وكتب إلى عامله على قرصان الجراح بن عبد الله الحكمي لا تضرب مؤمنا ولا معاهدا صوتا إلا في حق فإنك أسائر إلى من يعلم خائلة الأعين وما تخفي الصدور وكان عمر معلما ومرشدا لأمته يخطب فيهم ويعظهم في المسجد ويجمع إليه الفقهاء والصالحين في كل ليلة فتذاكرون أمر الآخرة حتى يبكون كأن بين أيديهم جنازة وتولى بعده يزيل بن عبد الملك سنة 101 إلى 105 وكان له شانئون ومبغضون من أسرته أولهم أخوه هشام الذي كان ينافسه على الحق وقد نسبت ليزيل الثاني بن عبد الملك كثيرا من المآخذ فقيل إنه صاحب لهو وملذات وأنه منصرف إلى الجوار والقيام وأغلب الظن أنها من تلفيق أعدائه لخدمة أهدافه السياسية وإجباله على إثناء لولاية العهد الأخي هشام وتقديمه على ابنه الوليد بن يزيل وقد تم له ما أراضه وكان يزيل بن عبد الملك يعلم ما يدبر له وقد كتب إلى أخيه شام بلغني استفقالك حياتي واستبطاءك موتي ولعمري إنك بعد لواهي الجناح أجزم الكف وما استوجبت منك ما بلغني عنك وكان هذا الصراع أول الوهن في داخل البيت الأموي وآلت الخلافة إلى هشام بن عبد الملك فحكم المسلمين عشرين سنة من سنة 105 إلى 125 وهو رابع الخلفاء من أبناء عبد الملك الوليد وسليمان ويزيد وشام وآخر الخلفاء إلى قوياء انفرط عقب بني أميثاء وآلت دولتهم إلى السقوط وكان هشام برغم حرصه على الملك يتحلى بكثير من الفضائل فوصف بأنه من أكثر الناس ليلا وحلما وأشدهم كراهية لسفك الدماء وكان يستجيب لمن يذكره بالله أو يحاجه بالقرآن فقد أراب أن يكره عاملا يدعى إبراهيم بن أبي عيلة على تولي خرج مصر فأبى الردل وقال له إن الله عرض الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها فما غضب الله عليهن ولا أكرههن فضحك هشام وأعفاه من العمل وكان هشام جادا شديدا حرص على الآداب العامة يحاسب أبنائه على سلوكهم ولا يتجاوزه وسمع أن ابنه سعيد منشغلا بالله فعلاه بالعصى وقال له لا تلي لي عملا حتى تموت وتأخر أحد أبنائه يوما عن صلاة الجمعة واعتذر بأن بابته ماتت قال فأعجزت عن المش ومنعه من ركوب الدواب لمدة سنة وكان فوق ذلك حريصا على مال المسلمين يكره الإصراف ويرفض أن يعطي أن يعطي أحدا من أقاربه مالا إلا بمقابل عمل يقوم به لمصلحة الدولة أو يشارك في الجهاد أو في الغزو وبعد إشهام تولى عدد من الخلفاء الضعفاء الضعاف وكثر الصراع داخل البيت الأموي كما سنذكره إن شاء الله عن حديثنا عن سقوط الدولة الأموية بعد ذلك وإن شاء الله في السوق القادم سنتكلم في ترجمة موجزة للخليف الراشد عمر بن عبد العزيز ومشرع إن شاء الله تبارك تعالى في دراسة الكلام على فتوحات وإصلاحات بني أمية وإظهار شيء من محاسنهم وما كان لهم من الفضل وما كان لهم من الفضل يعني لله الفضلي بعد الله تبارك وتعالى في إبراز معالم هذه الأمة هذا الحمد لله رب العالمين الله على محمد وعلى الله وصحبه الله عليه وسلم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله لكم أن تأخذوا ترجمة مروان بن الحمد